قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلامهم بل افتراء بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين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 لو أردنا أن نتخذ له ولا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون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 يعلم ما بين أذيهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم شفقون وَمَن يَقُل مِمَّهُم إِلَّا إِلَهُ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِي الْجَاهِنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْفَالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَدْقَاءٌ فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ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 فَإِنَّ التَّفَاهُمَ قَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِتَّخَذُونكَ إِلَٰهًا هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَوْفَ رِيكُمْ آيَاتِي فَلَا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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلوكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلئتهم تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين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 وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَقَوْمَهُم مَّنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِمْ إذ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لقد كنتم أنتم وأباؤكم في قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم نوأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لا كيد أن أصلامكم بعد أن تولوا مدمرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين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 ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يُنَطِقُونَ قَالُوا فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كوني بَرْدًا وَسَلَامًا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 وَسَخَّرْنَا لَهُمْ مَا دَأَبُوا مِنَ الْجِبَالِ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَا أَهْصَاءَ الْحِسَابِ لِتُحْصُوا حِسَابَكُمْ فَلَا تَعْلَمُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ التي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شيء عَلِيمِينَ ومن الشياطين من يعصون له ويعملون أعمالا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أن نمسن يضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذل كف لكل من الصابرين ودخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنوا إذا هم غاضبين فظنن أننا نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات اللّه إلّا إلّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك نوجل مؤمنين وزكريا إذناد ربه رب لا تضرني فردا وأن تخير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهِ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ نَارَ غَبَ وَرَهَبَ وَكَانُوا لَنَا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمّة واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطعوا أمورهم بينهم كل إلى راجعون فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَوْمٍ يَتِيمَ أَهْلَكْنَاهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَقَدْ تَرَبَّعَ النَّادِي عَلَى الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبصار الذين كفروا يا ويلنا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 إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشاهة أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع أكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم أنا السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَغْنِتُكُمْ عَن سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ أَعْلَمُ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبُّكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ